المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المطوب عليهم ولا الضالين تبارك الذي شاء جعلك خير من ذلك جن ويجعل لك قصورا بل كذبوا بالساعة واعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها, لها تضيهم وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين مقرنين نارك ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا لا تدعو اليوم ثبورا ثُوراً كثيرة قُلَأَذَالكَ خيرٌ أَمْ التي كانت لهم جزاء ومصيراً. لهم فيها ما يشأ كان على ربك وعدا مسئولا ويوم يحشره وما يعبدون من دون الله فيقول أنتم أضلتم عباده فيقول أنتم أضللتم عبادي هؤلاء أمهم ضلوا السبيل قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا, ما كان ينبغي لنا تخذ من دونك من أولياء ولكن من تعتهم وآبأهم حتى حتى نسوا الذكر وكانوا قوما غررا فقد كذبوكم بما تقولون فما تو ولنا نصرا ومن يظلم بينكم ندقه عذابا كبيرا ومن عصىنا من المرسلين إلا إلا إنهم سُوء وَجَعَلنا بَعضَكُم لِبَعضٍ فِي جَنَّاتٍ تَضْحَرُونَ تَضْحَرُونَ تَضْحَرُونَ وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا وَقَالَ رجون لقاؤنا لولا لولا ما لولا ما زل عليهم الملائكة أو نارنا لقد استكبروا فين هو عطا رتوا كبيرا يوم يرون الملائكة لا بشرى لا بشرى يوم إذن للمجرمين يوم يرون الملائكة لا لا بشرى يومئذ للمجرمين لا يومئذ للمجرمين ويقولون ويقولون إجرم نحرر ما من عمل فَتَعَلْنَاهُ هَبَاءٌ مَّذُورًا يَوْمَ يَرَوْنَ الْمَلَائِكَةَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ لِلْمُجْرِمِينَ لَا بُشْرَى يَوْمَئِذٍ وَيَقُولُونَ, ويقولون محجورا. وقدمنا إلى ما عمله من عمل فجعلناه هداء منذورا أصحاب الجنة يومئذ خير مستطرا خير مستطرا وأحسن مبيلا وَيَوْمَ تَشَطَّقُ السَّمَاءُ رُتُبًا بِالْقَمَرِ وَيَوْمَ تَشَطَّقُ السَّمَاءُ الملك يوم الملك يوما لذي الحمد للرحمن وكان يوما على الكافرين عسيرا, وكان يوماً على الكافرين عسيراً ويوم يعق الطالب على يديه يقول يا رسول سبيلا يا ويلتا ليتني يا ويلتا يا ويلتا يا ويلتا, يا ويلتا ليتني ليتني لم أدخذ فلا من لقد اضلني عن الذكر بعد اذ جاءني وكان الشيطان للإنسان خذولا وقال الرسول يا رب إنك أمين إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهتورا